mm <laughs> Hmm. افواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها, يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القران وربك يشرحها يشرحها دفء وشفاء فيحسون الارض سماء طفتم يا اهل القران يا افلاكا لقن ضي شرفا واضي ضي بتراتي للقراء واضي افيده الحفظ يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوات وتراها عين الرحمان زمر النور وما أجملهم بين ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسن إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها, يمنحها يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن